Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, Panie Komisarzu! qur'an, imla qalbi, qur'an اشراح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن Słuchajcie, Panie Przewodniczący, من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو الصغير والله عين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الاكوان اشرح صدري قران املا قلبي قران واسقي حياتي لنا حسنا وهدنا بدا وامان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن Ishrah czeri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa'asl hayat Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idniya Rahman. Ishrah czeri Qur'an, imla qalbi Qur'an. تي لله لله يفوا ام لله ولحفظ كتاب الله من اول بسم الله للقسم